السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أن نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحق كما كتاب الدار قراء منكم يا مجوس وقتلكم فرض وتاج كرامة وفخار إنا تبايعنا الله على البوت الذي تخشى له, له ويحبه الأبرار